رفيق النبي رسول الله رفيقة النبي في الحياة حب النبي لها يفوق المعجزات يا عائشة بنت ابي بكر زوجة رسول الله رفيقة النبي في الحياة حب النبي لها يفوق المعجزات